عَ يقومَوْمِ أرَأيتُم إ كُ على بَينَةٍ مِ الربّ وَآتَان مِنْه رَحْمَةً فم يصُرون مِن الله إن صَيتُه فمَا تَزدونَني غَيْرَ تَ